بل قالوا والضعف احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون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 فأنجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وارجعوا إِلَى مَا اطْرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لعلكم لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلِهَةً من الْأَرْضِ هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي, إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا نفع بدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون وجعلنا في الْأَرْضِ رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا لَعَلَّهُمْ لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين, سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلوه بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أعرضون، أم لهم آلها تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولاهم منا يصحبون، بل ما تعله. طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرهم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 وإن كَانَ كان مثقال حبة من خردل بِهَا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به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 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث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 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح له الطير وكنا فاعلين. وعلم ما لبوس لهم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ويسليمان الريح عاصفه تجري بمره تجري بمره للارض التي باركنا فيها وكن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 استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالك فلكلم من الصابرين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 وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم وبينهم كل إلينا راجعون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 Verschillende dingen die niet in het leven van de stad gaan, maar die حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم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 في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل الذينتكم على سواء وان ادري قريب او بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين